أثابكم الله فضيلة الشيخ قل السائل لدي جيران قد آذوني كثيرا بوضع الزبائل أمام بيتي حتى اشتد أذاهم علما أني قد أنكرت ذلك عليهم فماذا أفعل أثابكم الله أسأل الله أن يهديهم ويصلحهم ويهدي ظال المسلمين أذية الجار كبيرة من كبائر الذنوب ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه بوائق المصائب فيكون متربصا بجاره كل يوم يصبح جاره فيه يخاف من مصيبة يأتيه بها تارة يؤذيه بأولاده تارة يؤذيه بنفسه تارة يسلط عليه الناس تارة يتكلم فيه تارة يذكر عيوبه فهذه كلها بوائق والذي يوصى به الإنسان الصبر فإن الصبر على الجار محمود العاقبة والأجر فيه من الله عظيم وإذا كان تؤذى بهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أوذي بمثل هذا كانت أم قبيح التي يقال لها أم جميل وهي امرأة أبي لهب كانت تأخذ الشوك وتضعه أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج يدج الشوك أمام البيت وكان يقول كما هي نخوة العرب معروفة يا بني عبد مناف هذا جواركم هكذا تجاورونني وأنا ابن عمكم فما راعوا حق القرابة ولا راعوا حق الرحم ولذلك قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد فكانت تجر الشوك بالجيد الحبل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذية وما زالت تؤذيه حتى أمرت ابنها أن يطلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم فالأذية يرفع الله بها درجة العبد وخاصة إذا صبر واحتسب قد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها جعل الله الوجاهة بعد الأذية فأوذي صلوات الله عليه وسلم عليه موسى بالاذى العظيم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر أذية من الجار توجب على الإنسان عدة أمور أولها أن يجعل شكواه إلى الله عز وجل فإن الله نعم المولى ونعم النصير ويجوز لك أن تذهب إلى الناس وتشتكي من جيرانك لكن إن سترت وتوكلت على ربك واحتسبت فإن الله يتولى أمرك ثانيا أنك بهذا الصبر يغفر ذنبك وترفع درجتك وتذكر أن الله يحب الصابرين وأن الله ابتلاك بهذا البلاء وهو طريق لمحبته فارِ الله من نفسك خيرا وهو ان تصبر والله يحب الصابرين ثالثا اياك ان تضيع الاجر واياك ان تقابل الاساءه بالاساءه فتحرض اولادك او تحرض زوجتك او تحرض قرابتك على الجار احسن الى من احسن اليك واجتنب الاساءه من حقك ان تشتكي وان ترد السيئه بالسيئه لكن من عفى وأصلح فأجره على الله وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على العبد اسال الله أن يعطيك هذا الخير لأنه ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أن تصبر ويكون يكون صبرك صبرا جميلة وأذكر الوالد رحمه الله أن ابتلينا بامرأة كانت تؤذينا وتؤذي الوالد وتصيح امرأة مبتلى بلية فكانت تصيح وتشتم وكان الوالد يمنعناه الوالدا رحمه الله عليهم يمنعونا من التعرض لهم حتى كان بعض الاخوه تاخذ الحميه فكان يمنع احد ان يتعرض لها واستمرينا على هذا مده من الزمان وكان لها ايتام كان رحمه الله ينظر الى هذا ولا يمكن ان ينقص هذا من احسانه رحمه الله عليه وتفقده الى احوالها حتى زادت البليه وعظمه المصيبة فجاء أخوها وكان لها أخ مسافر وجاء من السفر وكانت تشتكي إليه وشاء الله يوم من الأيام أننا خرجنا إلى المزرعة وكأنها توسعت فبعد صلاة العصر كنا قافلين قبل المغرب فإذا بنا نجد الناس كلها عند الباب وهذه تصيح فيهم فعلوا لي وفعلوا لي فعلوا لي وفعلوا لي فلما جئنا كان معنا الوالد رحمه الله فنزل فكان يظن لا قدر لنا حصل على الجيران شيء وهذا فسال واذا باخيها جاء قال يا شيخ ما يصير ان يحصل هذا قال خير ان شاء الله قال اولادك اليوم فعلوا وفعلوا وفعلوا قال رحمه الله اولادي كلهم في السيارة الان نازلين من المزرعه نظر الرجل واذا بنا كلنا في السيارة وإذا بالأمر هذا كله ليس له حقيقة من ذلك اليوم أطفأ الله نارها ما عاد تسمع لها من صوت فالصبر طيب كثنا أكثر من سنتين ونحن نصبر على هذا البلاء وكنت أتعجب يعني الوالد يستطيع بكل الوسائل يعني ما هو افتخارا لكن أبدا لا يمكن بمجرد أن يتكلم أحد يقول له لا أسكت هذا جار هذه جاره الله يصلحها الله يهديها إذا كان طالب العلم والخير والإنسان الذي نور الله بصيرته بكتاب الله لا يطبق الصبر في مثل هذه المواطن متى يطبقه ولذلك الصبر نعمة من الله على العبد كما قال عمر رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر ومرتقى أهل الفضائل وأهل المكرمات إلا بفضل الله ثم بالصبر واصبر وما صبرك إلا بالله تهان فيجعل الله إهانة من أهانك كرامة وتذل فيجعل الله ذلة من أذلك ظلما عزة وهذا لا يختص بالجار لكنه من الجار أعظم تسمع من جارك ما يؤلمك ويزعجك ويقلقك مثل هذه النجاسة والقاذورات التي ترمع على الباب وتتألم لهذا ولكن حينما تتذكر أن الله وصاك من فوق سبع سماوات والجار ذي القربة والجار الجنبي والصاحب بالجنب كان انس بن مالك رضي الله عنه إذا ذبح شاتا يصيح هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا يسأل عن جاره هل وصله شيء من هذا الطعام فالجار له حق عظيم الصبر عليه والصبر على أذاه عواقبه حميده ونسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الصبر وأن يتقبله منا إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى اعلم